من غائط وذول ونول لكن من غائط وذول ونول الشيء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء في حديث سلطان عسان وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إذا كنا على سفر إذا ننزع حفاثنا ثلاثة أيام بليالي من نعم. الا من جنابه لكن من بول أحياني. إلا الا بجنابه يعني هذه الحاله التي يلزمهم فيها ان يخلعوا الحفاف جنابه قال لكن يعني يجوزوا في المس لكن من غائط وبول ونوم فسوى بين النوم صلى الله عليه وسلم سوى بين النوم وبين الغائط والبول وقلنا ان خلاصه المساله جمعت بين الادله الوارده في الباب ان النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه بعده باي ادراك هو الذي ينظر وقوته وقلنا ان للمعلومات هذه المسجد لماذا فمنهم من رأى أن من نام قاعدة ممكنا مقعدته من الأرض فإن هذا لا يفضل وهذا لا دليل علينا بل إن عموم قول النبي صلى الله عليه لانه قد ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جمل من الاثار No. هو القبل فهل السهو ينقض الضوء مطلقا وهل هذا المس لا بد ان يكون لكفي الي جزء بالفرج الأول أذل أذل وفي حديث يأتي أيوب من مس فرجه فليترضى وفي بعض الروايات يتوضع من مس الفرج يتوضع من مس الفرج والله أعلم إنما نجمع بين روايات الحديث لأنك كلما جمعت الروايات جاءت كرواية زائدة. وفصلت لك المجمل وطيّلت لك المطلق وهيّلت لك القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من مس فرجه فليتوضا هذا يدل على أن مس الفرج ينقض وحديث النقيم يدل على أن مس الفرج لا ينقض فجمع إنه من قال يجمع بينهما فيقال فيقامل من المس فرجاه في شهوات يترضى يبقى بين الحديثين هل هو إلا بضعطب لك ومن تستقرصه في شهوات في حالة معينته يشكو المس مس سائر الأعضاء وفي حالة اخرى يختلف المس للفرج عن مس سائر الأعضاء يحدث الخلاف إذا كان بشهوت، لأن الله لك شيئا ثالثا. فمن مس فرجه بشهوته فليترضى. لكن يقال ولماذا قلتم من مس فرجه بشهوته فليترضى؟ من مس فرجه بشهوته فليترضى؟ وهل هذا الحكم معقول المعنى؟ يعني. ما معنى تعين ففي صور دخلوا فوق طرج حتى نقول من مسه بشهوه يتوضا ومن مسه بدون شهوه لا يتوضا ام ان الحكم فيه تعبدي يعني لا اله لو دخل فيه لعند لماذا اظهر الشارع ان يتوضا من مس الفرج نزريق بين الشهوة وغير الشهوة أن يقول اذا إذا بسمه بشهوة فننزل أو بسمه بشهوة فأنزل أو نزل فيه شيء في هذه الحالة نقول اذا اختلف الحال في الشهوة عفل الله وإلا فهي بسمه بشهوة فماذا أنفها؟ هل أصابت؟ أو أصيبت يده بشيء؟ يلوم كملهم بالنظور? لا لا لا لم يصب بشيء. اذا الحكم تعبوكم. حكم تعبوكم. وإلا فيقال له ما هي علتكم المنع نس فرش بالإشارة. ايه علتك? انت لا ولا جسول النسس? وهم لا يقولون لهذا ولا كذلك. لكن ولا جسول النسس. نقول اذا الحكم عندكم تعبوكم. فانه يقدم حديث غصه على حديث طلق لماذا لان حديث غصه ناقل عن الاصل وحديث طلق موافق للاصل الاصل اللي عباره عن متساويين مفيش تمام فهو موافق من الأصل وأما حديثه الصصف فإذا ناطل عن الأصل إذ نقل لك حكما جديدا فجعل بس هذا العضغي يخالف بس سائر الأعضاء صحيح؟ مش Nişteasa hulduldu. ấy beggUND زيادة تعني من السلطة ليه ليه ليه ألاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نسى خطاه فليتوطى نهى, نهى عن السلطة نهى على قال قالوا لا يكون المسهد الله بضاطن الكفة. نقول لكن الحديث لم يفصل. والقاعده عندنا أن نطبق الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم من المقال. طبق الاستفصال يفصل في مقام الاحتمال. يحت او من ضرب او باي جزء من اجزاء اليد عموما بالساعه اي جزء اثر اليد لانه كان معتبر ولا مش محتمدا هذا معتبر لان الحديث فيه من مسه. ولم يقيد او يبين هذا المس ما اشي بس او من مس عشان نحمل يدك على الكفك لكن قالنا من مس فالتي يتلوط للتفصيل يدل على إراده العموم تقول التفصيل يدل هل هو امر تعبدي ام انه معقول المعنى تعبد المعقول تعبد لا عله فإذا فاذا كنت تعبدي فلا فرق بين الكف وبين الظهر وبين اليد ما فيش اي صار لانه امر تعبدي مش عارفين ايه هي العله يعني قضينا على او شاو شاو شاو شاو شاو شاو شاو شاو شاو شاو شاو شاو غير وهذا هو والله أعلم يبقى من فلا يفعل. ما هي العيدة لذلك? ولذا القواعد palavra さぁ become a messer is a messer дома شخصة <تصفيق> عليه والأظهر والله أعلم أن هذه السورة قد لا تخرج من النموم الذي ورد في الحديث قد لا تخرج من النموم الذي ورده في الحديث ثم هي تحتاج إلى عدم المسر وقت الصالح تفضل ثم تصنطي جيش كذا ويارب المضوء ثم تفضل دع ذلك والله أعلم ما يوقين بهذا الطب يعني كأنه يخرج فمجهة السورة كذا ويشمش ويش طوال ما برنامج والله دولت خلاص السلام نعم لانه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يطابطوا من نفس الفرح الحديث. برطة تضع على الشهوة او دي الشهوة لكسة احزان لتأهي نعم. نعم. حديث يا اخوة منه براعيلة اللي احنا بكرناها ان النساء شقائق الرجال. ان النساء الرجال. فالاحكام التي هو فالرجال متوجهه للنساء الى اداء العمل على تخصيص لاحد الجنسين تطلب به والده فان قال بالتواجد في التعليم كلمه الخامس اكل العمل ال يهديه الى ممكن يبقى بدايه الكلام نقول له ان قوله صلى الله عليه وسلم يتوضا من لحوم الجبل ولا يتوضا من لحوم الغنم روايه بطريق خلاص عشان كده نقول ان ده من اتقان القواعد اللي هي المنشئ قواعد هي المنشئ اللي بتحكم او تخليك انت بتتحكم في المساله ف بالنص صح يخرج النص وقدس تزوقك استرضاه الحافظ ابن حبان رحمه الله صحيح في صحيحه في تقويبات عرفت انت بلدك انفتيج جدا ابنه ابنه زين شو من الناس فاسترضاه ابن حبان في تقويباته والهضوء. وذكر ادلة من اقوى تلك أدلة. هذا الحديث هو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ايوه. قد نص احمد ان في باب حديثين. احمد ان في باب حديث جابر. حديث جابر والفشه والاجزاء دي ام لا تدخل في طهون العلماء انهم قال انها لا تدخل فان الحديث توجه للحم طيب. قل لا اجل فيها او حل الي محرما على طاعم يتام الا ان يكون ميتتا او دم فسوح او لحم خنزير او لحم بأنه بيتنها من الغير سير من النجاسه في الشرحه ولا جزء اصلا في هذا جزء وداخل مع اللحم وداخل داخل مع اللحم لكن اللبن هل يتوقع من اللبن ان لا هذه سيذيها خلال الفم ترى في بعض الحديث في بعض الاحاديث النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال لا توقعوا من ألبان الإبل من ألبان الإبل الكرسازة لا يخفر ومن ثم صلى الله عليه وسلم بهم ليشربوا من أبوال البيل ومن البالئة. طيب أنهم فينا صلى الله عليه وسلم توضطوا من البال فيهم. توضطوا من البال فيهم. دعوا على ذلك. لأنه أمران بأن يدعوا على مدة طويلة من السنة. سنشوفه. على مدة يشرفون من البالية والأبوال. ولو كان اللبن نار. هو اسحاق ذهب الى عبد الرزاق اللي المعين بعين فاسحاق لاحيا ذهب الى عبد الرزاق الرزاق الصنعاني هنا فوقع ذلك العين فوقع في عبد الرزاق سياسه بي احلى اسحاق الله يا العلماء وي لعامه طلاب العلم لعامه طلب العلم كما بلغوا بعموم الناس في طلبه العلم مفترض ما يعني قد ترضوا على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتادبوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون السنتهم في اهل العلم لمن يبارك ادب ان تطلق لسانس في عالم ان كان عندك التصيص علمي ترضى عليه فرصه يسخر من العالم وهو يرضى لا يجوز أيضاً. هذا لا يجوز وقد ذكر النووي رحمه الله انه يدخل في الغيبه المحرمه حتى في التصنيفات والكتابات ونص على ذلك وجب رحمه الله ان الغمز للعلماء وان التكلم فيه يدخل في الغيبه المحرمه الا في احوال طبعا في مساله الذم والتعديه ويكون هذا جايش مازلت ليه؟ الجرح والتعديد انتوا عتسين من المخالي الله؟ لأنه لا يشتغط للطواف الطبارة وأما هذا الحديث رضافه البيت الصلاة لأن الله أعرف الكلام فإن هذا ماتقب على عبد الارباني وغيوغ على عبد الارباني فهو حديث معلوم والصحيح فيه أدوى مروف على عبد الله من عباسة رضي الله معنى ومن اجتهادي عبد الله من عبد ولو سنة بها بصحة الحديثة مفروعة إنه لا يلزم في الكون الطواف من الصلاة أن تأخذ نفس أحكام الصلاة وإلا فإنك تخرق الصلاة في الطواف بكونك لا تستقبل قبل الحال تستقبل قبل الطواف لا تعطيها كلها لا لا لا لا لا لا انت بتتكلم والصلاة اللي تسلها كهذه. تلك حاجة انت بتنتحرك وتتحرك ممكن تتحرك حركه كثيرة في الشيء وكثرة الحارقة ممكن من تجنب وتجنب وتماشر في التالي ومشأة كل هذا يخالف خالقه الصلاه ولذلك وإذنك شكت السلام رحمه الله على فرض صحة الحديث طيب بس نذاكر الكلام اتقى في المسندات راق في المسندات فضل طيب وهل تشبه الحافظ المحجز تشبه المحجز طيب المحدث ممكن تقول قد يستخدم <تصفيق> <متصفيق> القراءه فيها بتقول بعض العلماء والاطراق للناس اي نعم خلال <ممشق> <مشق> <مشق> لا المقصود ما فيش المصحف بسرعه لكن لوين تفسير كتاب تفسير في بعض الالاتانيه يعني كتاب اللي بعض الآيات الايات لو بيذا اود ان يعلن الجماعه او النوم او الاكل او الشرب لاردت ان سعيد الخدري رضي الله عنه و رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى القسما من الجانب يبدأه في رأسه وي ثم يفره بيمينه على شماله فيرسل فوجهه ثم يتوضأ ضوء الصلاة عند لون الحليب البراري عاصف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت من الجعف تتوضأ ضوءك للصلاة ثم الط ثم على شجرة الأيمن الحليب